وَتَرَنَّمَ لا لَائِقَتَا فِي مَا مِنْ حَوْلِ الله يُؤتَندُونَ بِح دوم بالحق في كل ام دوله لربي بالله امين بالله الرحمن الرحيم انزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الانب وقابل التوب شديد لا اله الا هو اليه يلقي ما يجا الَّذِينَ كَفَوْا فَلْيَعْمَلُوا كَمَا تَقَلَّبُوا فِي الْبِلادِ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ ذا بومم